ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 قالَا إِلَ يَحجُنُونِي أَ تَذهبَبُوا بِهِ وَأَخَافُُ أَ يأكُلَهُ الذِْبُ وَأَتُمْ عَنْهُ غَافِلُون قالَاوا ل إِن أَكَ لَ الذِئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِ إذَاخَاصِِرُون لََّا ذَهَبُ بِهِ وَأَجَمَعُأَ يَجَعَلُوه فِي غَيابَة الجُب وَأَو حَينَ إلَيْهِ لَنَبِّ أنَّهُم بأمرهم هذا وَهُمْ لا يَشعرُون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 وَلَ قَدَ رَاوَتُهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَسْتَعْصَمْ وَل إِلَّم يَفْعَمَا آمُرُهُ لَا يُسْجَنًاَّ وَل يَكُونَم مِنَ الصَّغِرين قَالَ رَبِّ السِجَنُوا أَحَبُّ إلََّْ مِم مَا يَدْعونَنِي إليه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 لا أتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي.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 يا صاحبي السجن أأرباب متفزقون خير أم الله الواحد القهار؟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 أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي أَمَّا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فِيهِ تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك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 أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف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 طَعَنَ أَيْدِيَهُمْ إِنَّ رَبِّي بِكَائِدِهِمْ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبْتُمْ إِذْ رَأَيْتُ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ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 تَقُول وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ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 لَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَا مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون